ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم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 وعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعمدون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يصزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني لعكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بُعْدَ لِمَدِينَكَ مَا بَعِدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلَ مُوسَى بِآياتِهِ وَشُرْقَانِ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ